بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يصفرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهلون ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا كثنا عليه آياتنا قالا ساطير الأولين سنسله على الخطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلمنها مصرحين ولا يستثنون فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان على حوثكم ان كنتم ظالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوث قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون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 كذلك العذاب ولعذاب عذاب الآخرة يكبر لو كانوا يعلمون إن للمستقين عند ربهم جنات معين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أَمَلٌ لكم مَّيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْصُرُونَ فَهَلْ هُم مِّن يُهْدَى بِذَلِكَ دَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ يَطَّعُونَ كانوا صادقين كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فيرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن سيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم وفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو متغوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن الَّذِينَ الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما تلعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين